هذه اذاعه الجمهوريه التونسيه من الغناء سيداتي وسادتي ننتقل بكم الى الفن الرابع والمسلسل مسلسل كوكب الشرق ام كلثوم قصة حياة أم كلسوم. الموسيقار محمد عبد الوهاب. قصة كمال الملاخ. سيناريو وإخراج. Samir Abdelazim. ايه مالك يا مو كلثوم لا مفيش حاجه مفيش حاجه ازاي انا شايفك دايما ماسك رقبتي في ايه لا ابدا مفيش حاجه يا خالد مفيش ازاي انت مخبيه علي حاجه انا حاسس بيك وانت بتتالمني في صمت هو انا مش اخوكي واقرب الناس ليكي طبعا يا خالد خلاص قوليلي في ايه انا حاسه اني بتعب لما بعمل مجهود رقبتي بتوجعني من اقل حاجه وبين عندي درجه حراره كل ده ومش عايزه تقوليلي قومي قومي على فين نروح للحكيم طبعا عندك حق يا خالد علشان بعد كده ناخد بالنا من شغلنا خليني اجولها الحال تتمايل لغه السمعين وترفرف لغه الاغصان دي حاجات بسيطة كلها شوية مجهود لا أكثر ولا أقل ادن نفسك راحة يا ست الكل وانت تبقي عال يعني مفيش حاجة في الأحبال الصوتية دكتور انت عارف أهم حاجة عندي صوتك صوتك اللي بيسعدنا كلنا أغلى عندنا من كل شيء اطمني خالص وعالعموم خدي العلاج ده وأشوفك الأسبوع الجاي إن شاء الله ولقد ويدك صورت اعضاي برضاك يا خالقي انا عايزه منك فيلم يا استاذ مصطفى امير فيلم ايه تكتب لي فيلم سينما ايوه يا ام كلثوم بس انا راجل صحفي مالي ومال السينما اصلهم عايزين مني فيلم والمواضيع اللي بيجيبوها لي مش عجباني وانا بيعجبني اسلوبك في الكتابه الصحفيه جدا وحاسه انك لو كتبت موضوع للسينما هتكتبه كويس والله ما انا عارف <تصفح> <تصفح> اتفضل ادي الورق وقلم اكتب اكتب ايه بس المهم تكتب بسرعه يا استاذ مصطفى حاضر يا ستي هتكتب ايه هكتب فاطمه فاطمه انا هكتب صفحه صفحه وانت تقريها يا تقولي لي كمل يا تقولي لي اسكت اتفقنا سلام يا سوما انت ملكه الدنيا مغنى ومجد متشكره قوي حبي الفنون مفيش فوق لبهم واقولهم غير <تصفيق> كله بفضل الله الحمد لله من بكره هبتدي اختيار مجموعه جديده من الكلمات علشان الموسم الجديد عندك حق يا ست الكل الناس منتظره منك الجديد والرائع دايما وانا علشان الناس وجمهوري هعمل كل شيء يسعدهم. <تصفيق> ايوه يا خالد عندها ايه؟ ده انا سايبها كويسه. اتفضلي, هاني. اتفضلي. أهلاً روحي. أهلاً يا روحية هانم، اتفضلي. ميرسي. اهلا روحية اهلا ام كلثوم. ازيك يا ام كلثوم؟ ازيك؟ ازيك يا خالد؟ ايه في ايه؟ مش عارفه روحية، روحيه، رقبتي بتزيد يوم بعد يوم وحالتي النفسيه بتنخفض جدا. ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ ده حسد يا ستي الكل، حسد لا اكثر ولا اقل. المهم الدكاتره بيقولوا ايه؟ مش عارفه يا روحي اخ لحد دلوقتي محدش اداني عقد نافع طيب ما تبعتي لمتخصص كويس يحلل ويشوف الحاجات دي كلها دي. ايوه مزبوط انا الحقيقه مش عايز اخش في دوامه الطب انما الظاهر مفيش فايده كل شيء وله ثمن حكمتك يا رب لازم الانسان يدفع ضريبه مضاعفه من صحته واعصاب دي كلها حاجات بسيطه يا ام كلثوم بسيطه باذن الله ما تقومي نروح للدكتور دلوقتي لا حروح له بكره احسن llo bokra wa حضرتك حتجيلي بكره نعمل تحاليل وربنا يعمل اللي فيه الخير وتفتكر عندي ايه يا دكتور اسبوع البكرة حالتي النفسيه كل ماده بتزداد سوء خصوصا بعد الورم اللي فرقبتي وحس اني عصبيه زياده عن اللي معلش سوء. برضه مش عايز اقولك الا لما اشوف نتيجه التحليل والاشعه نتيجه التحليل خير يا دكتور للاسف الشديد عندك اعراض الغده الدرقيه غدا سوما